العزيز الرحيم لتنذر طوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول ولا أسرهم فهم لا يؤمنون انَّ فِي أَنفُسِهِمْ أَغْلَالًا لَّمْ تَفِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ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 فَبَن الششِروبِ مَفَةِ وَأَجرٍ كَر إَِّ نَحن نشئ المَعْوتَ وَنَكتُب مَا قَّمُ وَآثَرَ وَكُلا شيءَءٍ حصَم في إماَا مِن مُبين وَقْرِ مثلا أصحاب القنة إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا أما فعززنا بثالث فقالوا إما إليكم مرسلون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 وَمَا لَْنَا إِلَّدَلَغُلمُبِي قَنُ إِا تَقَ يَنَّ بِكُمْ لَ إَِّمْ تَ تَولَ مَبُْْمَن نَكُمْ وَلَا يَمَسسًَّاَّكُم مِنا عذاب أليم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 ذٰلِكَ يَوْمَ لَا نَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَأَنْتُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَسْتَغِيثُ مِن دُونِهِ الَّهِ إِن يُرِدْ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنْهُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنَّمَا إِذًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنَّمَا آمَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما مَنَاء وَمَا أُنْزِلَ إِنْ كَانَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ قَامِدُونَ يَا حَسْرَةَ النَّائِبَادِ يَا حَسْرَةَ النَّائِبِ مَا يَئُسِ يَضَحُّونِ إِلَّا كَانُوا بِيَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَمْ هُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ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 كُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وآية لهم الليل نسلط منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تطديق العزيز العليم وَالْقَمَرَ قَدَّمْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِلشَّمْسِ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَن يُسَافِقَنَّهَا فَأَتَّبِعْهُ بَصَرَهَا وَلَكِنَّهُ أَدْبَرَ وَلَن يُدْرِكَهُ وآية لهم أما حملنا ذذيتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن مشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون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 إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى آذى الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون لا يَسْتَطِيعُونَ تَوصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِقَتِ الصُّحُرُ وَنُفِقَ فِي الصُّحُرِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْشُورُونَ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 الْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَمْنُونَ إِنَّ مَن أَصَابَ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاسِطِرُونَ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك مستكئون لهم فيها فاتية ولهم ما يزدعون سلام قولا من رب رحيم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 هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعطلون هذه جهنم التي كنتم توادون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقسم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وَلَونَ شَ أُلَقَ مَسْن عَلَ أَعُونٍِ فَتَبَقُ إرَطَ فَأَنْ نَا يُبصون وَلَونَ شَ ألَمَ سَقْنَعَأَوَّ ل مَكَانَتم فَمَسْتَطَِيَ وَلَا يَعون وَمَن عَمِرَ الرُّنُونَ يَسْفُو فِي الْقَنقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لينذر من 119. كان حيا ويحفق القول على الكافرين 110. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ذَلَّلَ الْمَاءَ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْقُرُونَ وَاتَّقَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا هُوَ قَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا ولمضة وهو بكل خلق معنين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا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 نَقُولُ لَهُمْ كُنْ فَيَكُونُ فَتَنْسَوْنَ بِحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ